و ف ض ي ل و الدكتور محمد راتب النابلسي love <laughs> you you、uh -huh. ثم ا ل ذ ي ل ك ت ر م ح م ر ب النابلسي お<音楽> Thank、you موسوعه ا د ق ي ن ب ل س ي ت د ع و ن ف ي ك ش و م ا تدعون إ ل ي ه إن ا ء ت ن س ن تشركون ما و ل ق د أرسلنا え موسوعه النابلسي س م ت ا ل ر و ا ب ح ر تضرعا تدعونه و خ ة للعلوم أ وجاءها ن ن ن الاسلاميه ش ر ي ك م ا ومنها موسوعه النابلسي ه د ى ا ه للعلوم الاسلاميه برب ل أقيموا الصلاة وهو تحشرون وهو الذي إليه あ。<音楽> فاصرف عنا وعن المسلمين